وَأَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا ذَلَّ غُنِّكَ حَفَّ إِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَيْ يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَلِيَّ فَلْيَسْتَعْفِث ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فارزقوهم منه, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَمَن الذين لو تركوا من خلفهم بَأْسٍ ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا عَلَيْهِمْ اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار إنما يأكلون في بطونهم نار وسَيَصْلُونَ سَعِيراً يُوصِيكم الله في أُولَادِكم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيِنَ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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما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 ولا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا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 124- للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع فعضهن وهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم.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 ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر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 يومئذ يود الذين كفروا عصا الرسول لو تسوابهم الأرض لو الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 أو جاء أحد منكم من الغائق أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون, ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم, بألسنتهم وقعنا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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما به إن الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم فإن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 أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما به كان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدننا أجر عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، وَمَن يُقِع اللَّه وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَأَبِ اللَّهِ عَلِيماً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 قريب قل متاع الدنيا قليل قل الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله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 وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِيُّدِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا أَفَلَا يَتَدَبَّ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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كذلك كونتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 على جنوبكم، فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة.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 اتي الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل عنهم القيامة. أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله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 ثم يرمي به بريء فقد احتمل به تان وإثم مبين ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أي يضلونك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرنك من شيء وأنزل الله عليك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 لا أمنّنهم ولا أمراهم آذان الأعذام ولا أمراهم خلق الله ومن يتخيّل الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم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 فيها خالدين فيها ابدا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 والتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولللهما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيقا، ويستفتونك في النساء، قل لله يفتيكم فيهن وما يتلا عليهم وما يتلا في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 وإن امرأة خافت من بعלה نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله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 أَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ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 ثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإذا كان لكم فتح من الله قالوا, قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إلائي ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 وكان الله سميعا عليما إِلَّا تُبْدُو خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَلَى الصُّورِ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِهِمْ وَنَكْفُرُ وُرِيدُوا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حقا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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهره.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 منه ما لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا برفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 129-أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك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 والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسول قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَ الْلَّهِ نَقْصَصُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُضَدِّرِينَ لِأَن لَا يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ رُسُلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لكن الله يشهد بما انزل اليك أنزله بعلمه, انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فإن لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 مرية وروح من، فَآمِنُوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، وَلَا تقولوا ثلاثة خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه.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 لي يستكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون وَمَن يَستَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا